فجعل لهم إِلَّا ذا الا كبير لهم لعلهم اليه يرجعون قل من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتا يذكرهم يقال له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 وكلا جعلنا صالحين